ذا خلق وكان مستحيل ان طب جيت قلبي الخواجة سلم العرب عند عفرة بيط وزعاج قال العلوم قد تطلى بحاجة حاجات يسر مهيب تكريف وحرام امكان لفاتيك يكفي العذر والماء كان جات من يس صاحبك محتاج وما برأس مثل رأس الدجاج، وز المتون وراح وجهك مصاد وكفيت من عندهم طف سراج ما كلها ما أرضى العلوم غيرها لها سماجا والصحاب الطيب لا الدار ينعم كل أزمة ياتي بعدا فراجا يا بنا مات لساها الصحب اللي ما عكار مزاجا ولا حط لا تدرى اللي غادي منا والقد يصدى يضيع عجاجا ما تسبقه في سرعة الروق ميرات والأرض يصيده يضيع بعجاجه ما تسبقه في سرعة الروق ميرات ما تسبقه في سرعة الروق